بسم الله الرحمن الرحيم اللغة والسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل التعالبي النيسابوري. تتمة الباب الثاني والعشرون الفصل الثالث عشر يناسبه ابن السكيت عن أبي عمر سبيخة من قطن عميثة من صوف سليلة من شعر جحشة من وبر سليلة من غزل الفصل الرابع عشر يقاربه في الإضمامات والقطع المجموعة ضغث من حشيش طن من قصب باقة من بقل حزمة من حصب كارة من سياب ضبارة من كتب الفصل الخامس عشر في مثله النفاجة رفعة للقميص تحت الكم وهي تلك المربعة البفاقة رقعة فيها رقم المتاع الكلية رقعة مستديرة تخرز تحت العروة على أدين المزاده أو الراوية ومنه قول ذي الرمة كأنه من كل مفرية سرب الفصل السادس عشر في تفصيل الخرق القماط والمعوز الخرقة التي تلف على الصبي إذا قمت الضماد خرقة يلف بها الرأس عند الدهان والعلاج عن الكسائي الشمال الخرقة التي يجعل فيها ضرع الشات الردة خرقة تطلع بها الجربة الجعاله الخرقة تنزل بها القدر عن الاصمعي الوقيعة الخرقة يمسح بها الكاتب قلمة عن عمر عن ابي الغفارة الخرقة تجعلها المرأة دون الخمار عن ابن الوليد الكلابي الصقاع الخرقة تقي بها المرأة خمارها من الدهن عن أبي عبيد. الغمامة الخرقة يشد بها أنف الناقة إذا ظئرت على غير ولدها عن الليث المئلأة الخرقة التي تمسكها النائحة في يدها عند النياحة الربابة الخرقة التي تشد فيها القداح الهرشفة الخرقة التي ينشف بها الماء من الحوض. وهي أيضا الخرقة تغمسها الخبازة في إناء فيه ماء ثم تنضح به وجه الرؤسان المطردة والطريدة الخرقة التي تبل وتمسح بها التنور عن أبي عمر الرفرف الخرقة تخاط في أسفل الصرادق والفسقات الفدام الخرقة تشد على فم الإبريق السندارة الخرقة تكون تحت العمامة وقاية لها من الدهن والوسخ عن أبي سعيد الضرير الرفادة الخرقة توضع على يد الفاصد عن سعلب عن عمر عن أبيه قال يقال للخرقة التي ترقع بها القميص من قدام كيفة وللتي يرقع بها من خلف حيفة الفصل السابع عشر ينضاف إلى ما تقدمه في سياقة البقايا من أشياء مختلفة عن الأئمة الحتامة ما يبقى على المائدة من الطعام عن أبي زيد القشامة ما يبقى عليها مما لا خير فيه الكدادة والكدامة ما يبقى في أسفل القدر. الثرتم ما يبقى في الإناء من الأذم عن أبي زيد وأنشد لا تحتبن طعان قيس بالقنا وضرابهم بالبيض حسوى الثرتم القرامة بقية الخبز في التنور الريم عظم يبقى بعدما يقسم لحم الجزور التميلة بقية الطعام والشراب في الجوف العرزال البقية من اللحم عن أبي عبيد العقبة والقرارة بقية المرق عن الأصمعي الرقمة بقية الثريد في الجفنة عن أبي عبيدة الولث بقية العجين في الدسيعة عن تعلب عن ابن الأعرابي الحسافة بقية أقماع التمر وكسر عن أبي زيد الخصافة ما يبقى في الكرم بعد قطافه العنيقيد الصغير هنا وآخر هناك عن ابن شمين عن الطائفي العشانة والقشانة ما يبقى في الكباسة من الرطب إذا لقطت النخلة عن أبي زيد المطيفة والصلصلة بقية الماء في أسفل الحوض الصبابة بقية الماء وغيره في الإناء وكذلك الشفافة والرجرجة العفافة بقية اللبن في الضرع عن أبي عبيد البسيل بقية النبيذ في القنينة عن سعلب عن سلمة عن الفراء الجنس بقية العسل في الوعاء عن ابن الاعرابي الكوارة بقية ما في الخلية التي تعسل فيها النحل عن الفراء العترة بقية المسك في الفأرة عنه أيضا الجزمور ما يبقى من الشجر بعد قطعه الجزامة ما يبقى من الزرع بعد حصده العلالة بقية جري الفرس الهوجل بقية النعاس عن ابن الأعرابي الحشاشة والرمق والزماء بقية حياة النفس الشذا البقية من الخصومة وفي نوادر اللحياني بقي من ماله خنشوش أي بقية وعن غيره سؤر كل شيء بقيته والفضلة البقية من كل شيء الفصل الثامن عشر في تبصيل الشق في أشياء مختلفة اللخ في الأرض الهزم في الصخر الصدع في الزجاج الشق في الثوب القادح في العود عن أبي عبيد النملة في حافر الفرس الصير في الباب وفي الحديث من نظر من صير باب فقد دمر أي دخل بغير إذنه الضريح في وسط القبر واللحث في جانبه الفصل التاسع عشر في تقسيم الشق فلغ الرأس بعد البطن عطى الثوب بطى الجرح شق الجيبة شك الدرعة هتك السكرة بذل الجنة فلق الفستقة نقف الحنظلة فصد العرق بدغ أشاعر الداب ذبح فأرة المسكي، بدح لسان الفصيل إذا شقه لألا يرضى ضرح الأرض إذا شقها لاتخاذ الضريح فلح الأرض إذا شقها للفلاحة أثر الأوداج إذا شقها وأخرج ما فيها من الدم وأثر الجلد كذلك بحر الناقة إذا شق أذنها ومنه البحير وهي الناقة التي كانت إذا نتجت خمسة أبض وكان آخرها ذكرا بحر أذنها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولم تخلأ من ماء وعن ماء ولا مرعة الفصل عشرون يناسبه في تقسيم الشق تشققت الأرض تقلفت الناقة والطينة تفلقت البطيخة تفقأت البيضة تجلعت اليد تكلعت الرجل الفصل الحادي والعشرون في شق الأعضاء إذا كان الرجل مشقوق الشفة العليا فهو أعلم فإذا كان مشقوق السفلى فهو أسلح فإذا كان مشقوقهما فهو أشرم فإذا كان مشقوق الأنف فهو أخرم، فإذا كان مشقوق الأذن فهو أخرب، فإذا كان مشقوق الجفن فهو أشتار. الفصل الثاني والعشرون في تقسيم الثقب. نقب الحائط، ثقب الدرة، قور الثوب والبطيخة، سلم الإناء، خرم الكتاب إذا ثقبه السحاء. الفصل الثالث والعشرون في تفصيل الثقب. خربة الأذن خرثة الفأس سم الإبرة ثقبة الدر كوة السقف والحائط قال بعضهم الصماخ في الأذن من فعل الخالق والخربة فيها من فعل المخلوق قال أبو سعيد السيرافي الخربة بالباء في الجلد والخرثة بالتاء في الحديد الفصل الرابع والعشرون في تقسيم الكسر وتفصيل ما لم يدخل في التقسيم شج الرأس هشم الأنفة هتم السن، وقص العنق قصم الظهر، طبقض الأعضاء حطم العظمة هاض العظمة إذا كساه بعد الجبر هد الركن دك الحائط والجبل رتم الحجرة قصف الحصبة هصر الغصمة هضم القصبة شدخ رأس الحية نقف الهامة عن الدماغ سرد واسرد الخبزة فقص البيضة هشم الثريدة فدغ البصلة فضخ البطيخ والبسرة رضخ ورضح النوى بالخاء والحاء هبد الهبيدة فض الختمة رض الحبة فصم الحلية سهك العطرة قال الليث السهك كسرك إياه ثم تسحق قال أبو زيد الزهك مثل السهك وهو الجش بين حجرين ابن الأعرابي الهث كسرك الشيء حتى يكون رفاته، الليث الهض كسر دون الهت وفوق الرب، والهضهض كذلك إلا أنها في عجلة والهض في مهلة. قال والقصم كسر الشيء حتى يبين، والفصم كسره من غير بينونه الأزهري عن شمر، الثلج صدخك الشيء الرطب بالشيء اليابس. غير الدمغ الشج حتى يبلغ الشج الدماغ. الدغم كسر الأنف إلى باطنه هشمه أبو عبيدة الهضم الكسر ومنه اشتق الهيصم الذي هو من أسماء الأسد لأنه يهصم فريسته. الفصل الخامس والعشرون في ترتيب الشجاج عن الأئمة إذا قشرت الشجه جلدة البشرة فهي القاشره فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي الاستمحاق فإذا أوضحت العظمة فهي الموضحة فإذا كثرت العظمة فهي الهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة الفصل السادس والعشرون في ترتيب الدق الدق والنخز ثم الجرش والجش ثم الرض ثم السحق ثم الدعك ثم الجرد انتهى الباب الثاني والعشرون الباب الثالث والعشرون في اللباس وما يتصل به والسلاح وما ينضاف إليه وسائر الآلات والأدوات وما يأخذ مأخذها الفصل الأول في تقسيم النسج نسج الثوبة رمل الحصيرة سف القوصة ضفر الشعر فتل الحبل جدل السيرة مسد الجلد حاك الكلام على الاستعارة الفصل الثاني في تقسيم الخياطة خاط الثوبة خرز الخفة كتب القربة كلب المزادة سرد الدرعة حاف عين البازي الفصل الثالث في تقسيم الخيوط وتفصيلها النصاح للابره السلك للخرز السمط للجواهر الرتيمة للاستذكار وهي عقدة تشد في الإصبع المطمر لتقدير البناء السباق لرجل الطائر الجارح الصرار لضرع الشاتي الفصل الرابع في ترتيب الإبار عن سعد بن بن الأعرابي هي الإبرة فإذا زادت عليها فهي المنصحة فإذا غلظت فهي الشفيذة فإذا زادت فهي المسلة الفصل الخامس يناسب ما تقدمه العصابة للرأس الوشاح للصدر النطاق للخصر الإزار لوسط الجسد الزنار لوسط الذمي الفصل السادس يقاربه فيما تشد به أشياء مختلفة السحاء للكناب الرباط للخريطة الوكاء للقربة الزيار لجحفلة الدابة المحزم للحزمة العكام للعكم الحزام للسرج الوضين للهودج البطان للقتب السفيف للرحل الفصل السابع في تفصيل الثياب الرقيقة ثوب شف إذا كان رقيقا يستشف ما وراءه ثم سب إذا كان أرق منه عن أبي عمرو، ثم سابري إذا كان لابسه بين المكتسي والعريان ومنه قيل عرض سابري ثم لهله ونهنه إذا كان نهاية في رقة النسج عن أبي عبيد عن الأحمر الفصل الثامن في تفصيل, في تفصيل الثياب المصنوعة عن الأئمة إذا كان الثوب منسوجا على نيرين فهو منير فإذا كان يرى في وشه ترابيع صغار تشبه عيون الوحش فهو معين فإذا كان مخططا فهو معبد ومشقق، فإذا كان فيه طرائق فهو مسير فإذا كان فيه نقوش وخطوط بيض فهو مفوف فإذا كانت خطوطه كالسهام فهو مسهم فإذا كانت تشبه العمد فهو معمد فإذا كانت تشبه المعارج فهو معرج، فإذا كانت فيه نقوش وصور كالأهل فهو مهلل، فإذا كان موشى بأشكال الكعاري فهو مكعب، عن أبي عمرو، فإذا كانت فيه لمع كالفلوس فهو مفلس، فإذا كانت فيه صور الطير فهو مطير، فإذا كانت فيه صور الخيل فهو مخيل، وما أحسن قول أبي الحسن السلامي في وصف معركة عضد الدولة. والجو ثوب بالنسور مطير والأرض فرش بالجياد مخيل الفصل التاسع في الثياب المصبوغة التي تعرفها العرب ثوب مشرق إذا كان مصبوغا بطين أحمر يقال له الشرق ثوب مجسد إذا كان مصبوغا بالجساد وهو الزعفران ثوب مبهرم إذا كان مصبوغا بالبهرمان وهو العصفور ثوب مورث إذا كان مصبوغا بالورث وهو أقو الزعفران ولا يكون إلا باليمن ثوب مزبرق إذا كان مصبوغا بلون الزبرقان وهو القمر ثوب مهرة إذا كان مصبوغا بلون الشمس وكانت الساده من العرب تلبس العمائم المهرات وهي الصفر وأنشد الشاعر رأيتك هريت العمامة بعدما عمرت زمانا حاسرا لم تعمني فزعم الأزهري أن تلك العمائم المهراتة كانت تحمل إلى بلاد العرب من هراه فاشتقوا لها وصفا من اسمها وأحسبه اخترع هذا الاشتقاق لبلده هراه كما زعم حمزة الاصبهاني أن السامة الفضة وهو معرب من سيمة وإنما تقول هذا التعريب وأمثاله تفسيرا لشواذ المعربات من لغات الفرس وتعصبا لهم وفي كتب اللغة أن السام عروق الذهب وفي بعضها أن السامة سليكة الذهب الفصل العاشر في تفصيل ضروب من السيات السحل من القطن الحرير من الإبريسم الخليف ما غلظ من الكتان والشرب ما رق منه الردن ما غلظ من الخزي والسكب ما رق منه، اللبادة من اللجود الزرما نقة من الصوف وفي الحديث إن موسى كانت عليه زرما نقة لما قال له ربه تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. الفصل حادي عشر في أنواع من الثياب يكثر ذكرها في أشعار العرب. الغلالة ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق. المبزلة الثوب يبتزله الرجل في منزله الميدع ثوب يجعل وقايه لغيره وأنشد أبو بكر الخوارزمي لبعض العرب في غلام الله أقدمه قدام وجهي وأتقي به الشر إن العبد للحر ميدع السدوس والساج الطيلسان المنامة والقرطف والقطيفة ما يتدثر به من ثياب النوم الشعار ما يلي الجسد الدثار ما يلي الشعار الردم الخز السرق الحرير الرقم والعقم والعقل ضروب من الوشي الريطة ملاءة ليست بلفقتين إنما هو نسج واحد قال الأزهري لا تكون الريطة إلا بيضاء ولا تكون الحلة إلا ثوبين عن الأئمة الدرع مذكر للنساء خاصة فأما درع الحديد فمؤنثة العلقة للصبيان الصغار خاصة الإتب والقرقر والقرقل والصدار والمجول والشوذر قمص متقاربة الكيفية في القصر واللطافة وعدم الأكمام يلبسها النساء تحت دروعهن وربما اقتصرنا عليها في أوقات الخلوة وأحسب أن بعضها الذي يسمى بالفارسية شامال الخيعل قميص لا كمي له عن أبي عمرو وقال غيره هو ثوب يخاط أحد شطيه ويترك الآخر الفصل الثالث عشر في ترتيب الخمار عن الائمه البخنق خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها عن الفراء عن الزبيرية ثم الغفاره فوقها ودون الخمار ثم الخمار أكبر منها ثم النصيف وهو كالنص من الرداء ثم المقنعة ثم المعجر وهو أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة ثم الرداء الفصل الرابع عشر في الأكسية الأضريج كساء من الخز وطيل هو من المرعزة الخميصة كساء أسود مربع له علمان عن أبي عبيد وعن الأصمعي أن الخميصة ملاءة معلمة من خز أو صوف. البرجد كساء غريض مخطط يصلح للخباء وغيره المشملة كساء يجتمل به دون القطيفة المرط كساء من خز أو صوف يؤتذر به المطرف كساء في طرفيه علمان عن ابن السكيت اللقاء بالقاب كساء غريض عن الليث وزعم الأذهري أنه تصحيف وأنه بالفاء غير السبجة والسبيجة كساء أسود عن الفراء البت كساء من صوف غليظ وينشد لبعض الأعراب من يكذا بت فهذا بتي مصيف مخيض مشتي الفصل الخامس عشر في الفرش عن ثعلب عن ابن الأعرابي تقول العرب لبساط المجلس ولمخاذ المنابد المنابذ ولمساوره الحسبانات ولحصره الفحول الفصل السادس عشر في مثله الزربية والبساط الملون والجمع الزرابي عن الزجاج قال الفراء هي الطنافس التي لها خمل رقيق قال المؤرج إذ رب النبت إذا صر واحمر وفيه خضرة فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت وكذلك العبقري من الثياب والفرش قال أبو عبيدة الزوج النمط ويقال الديباج والقرام الستر والكلة الستر الرقيق وقد نطق بهذه الثلاثة شطر بيت للبيد وهو زوج عليه كلة وقرامها الفص السابع عشر في تقصيل أسماء الوسائد وتقسيمها عن الآئمة المصدغة والمخدة للرأس المنبذة التي تنبذ أي تطرح للزائر وغيره، النمرقة واحدة النمارق وهي التي تصف، وقد نطق بها القرآن، المسند الوسادة التي يستند إليها، المسورة التي يتكئ عليها، الحسبانة ما صغر منها، الوسادة تجمعها كلها. الفصل الثامن عشر في السرير عن الأئمة إذا كان للملك فهو عرش. فإذا كان للميت فهو نعش فإذا كان للعروس وعليه حجلة فهي أريكة فإذا كان للثياب فهو نضد الفصل التاسع عشر في الحل الشنف والقرط والرعتة للأذن الوقف والقلب والسوار للمعصم الدملج للعضد الجبيرة للساعد القلادة والمخنقة للعنق المرسلة للصدر الخاتم للإصبع الخلخال والخدمة للرجل الفتخ لأصابع الرجل تلبسها نساء العرب الفصل العشرون في أسماء السيوف والصفاتها عن الأئمة إذا كان السيف عريضاً فهو صفيحة فإذا كان لطيفاً فهو قضيب فإذا كان ثقيلاً فهو خشيب وهو أيضاً الذي بدأ طبعه ولم يحكم عمله فإذا كان رقيقاً فهو مهون فإذا كانت فيه حزوز مطمئنة عن متنه فهو مفقر ومنه سمي ذو الفقار فإذا كان قطاعا فهو مقصل ومخضل ومخزم وجراز وعضب وحسام وقاضب وهزام فإذا كان يمر في العظام فهو مصمم فإذا كان يصيب المفاصل فهو مطبق. فإذا كان ماضيا في الضريبة فهو رسوب فإذا كان صارما لا ينتني فهو صمصامة فإذا كان في متنه أثر فهو مأثور فإذا قال عليه الدهر فتكسر حده فهو قضيم فإذا كانت شفرته حديدا ذكرا ومتنه أنيثا فهو مذكر والعرب تزعم أن ذلك من عمل الجن وقد أحسن ابن الرومي في الجمع بين التذكير والتأنيث حيث قال خير ما استعصمت به الكف عضب ذكر حده أنيث المهز فإذا كان نافذا ماضيا فهو إسليت فإذا كان له بريق فهو إبريق وينشد للراجد تقلت إبريقا وعلقت جعبة لتهلك حيا ذا زهاء فإذا كان قد سوي وطبع بالهند فهو مهند وهندي وهندواني فإذا كان معمولا بالمشارف وهي قرى من أرض العرب تدن من الريف فهو مشرفي فإذا كان في وسط السوط فهو مغول فإذا كان قصيرا يشتمل عليه الرجل فيغطيه بثوبه فهو مشمل فإذا كان كليلا لا يمضي فهو كهام وددان فإذا انتهن في قطع الشجر فهو معضد فإذا انتهن في قطع العظام فهو معضاد الفصل الحادي والعشرون في ترتيب العصا وتدريجها إلى الحربة والرمح أول العصا المخفرة وهو ما يأخذه الإنسان بيده تعللا به فإذا طالت قليلا واستظهر بها الراعي والأعرج والشيخ فهي العصا. فإذا استظهر بها المريض والضعيف فهي المنساء. فإذا كان في طرفها عقافة فهي محجن فإذا طالت فهي الهراوة فإذا غلظت فهي القحزنة والمرزبة ويقال إنها من الحديد. فإذا زادت على الهراوة وفيها الزج فهي العنزة فإذا طالت شيئا وفيها سنان رقيق فهي نيزق ومطرد فإذا طالت شيئا وفيها سنان عريض فهي ألة وحربة فإذا كانت مستوية نبتت كذلك لا تحتاج إلى تسقيف فهي فعدة فإذا جتمع فيها الطول والسنان فهي القناة والربح الفصل الثاني والعشرون في اوصاف الرماح عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما إذا كان الرمح أسمر فهو أظمى فإذا كان شديد الاضطراب فهو عراس فإذا كان واسع الجرح فهو منجل فإذا كان مضطربا فهو عاسل فإذا كان سنانه نافذا قاطعا فهو لهزم فإذا كان صلبا مستويا فهو صدق فإذا نسب إلى أرض يقال لها الخط فهو خطي فإذا نسب إلى امرأة يقال لها ردينه كانت تعمل الرماح ويقال بل تباع عندها الرماح فهو رديني فإذا نسب إلى ذي يزن فهو يزني فإذا أريد نبات الرماح قيل الوشيج والمران قال أبو عمرو الوشيج الرماح واحدتها وشيجة الفصل الثالث والعشرون في ترتيب النبل عن الليل أول ما يقطع العود ويقتضب يسمى قطعا ثم يبرى فيسمى بريا وذلك قبل أن يقوم فإذا قوم وان له أن يراش وينصل فهو القدح فإذا ريش وركب نصه صار سهما ونبله الفصل الرابع والعشرون في مثله عن الأصمعي أول ما يقول القذح قبل أن يعمل نضي فإذا نحت فهو خشيب ومخشوب فإذا لين فهو مخلق فإذا فرض فوقه فهو فريد، فإذا ريش فهو مريش فإذا لم يراش يقال له أقل الفصل الخامس والعشرون في تفصيل سهام مختلفة الأوساط عن الأئمة المرمات السهم الذي يرمى به الهدف المريخ السهم الذي يغلى به وهو سهم طويل له أربع آذان المسير من السهام الذي فيه خطوط اللجيف الذي نفته عريض الأهزع آخر السهام الحووة السهم الصغير قدر ذراع ومنه المثل إحدى حظيات لقمان الرهب السهم العظيم المنجاب السهم الذي لا ريش عليه الأفوق السهم الذي انكسر فوقه الجماح سهم لا شله وفي موضع النص منه طين يرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه راميه النكس من السهام الذي ينكس فيجعل أعلاه أسفله الخلط الذي ينبت عوده على عوج فلا يزال يتعوج وإن قوله الفصل السادس والعشرون في تفصيل نصال السهام إذا كان نص السهم عريضا فهو المعبلة فإذا كان طويلا وليس بالعريض فهو المشقف فإذا كان قصيرا فهو القطر فإذا كان مدورا مدملكا ولا عرض له فهو السريه والسروه، فإذا كان رقيقا فهو الرهب والرهيش الفصل السابع والعشرون في شجر القسي عن الأزهري عن المنذري عن المبرد النبع والشوحف والشريان شجرة واحدة ولكنها تختلف أسماؤها وتكرم وتلقم على حسب اختلاف أماكنها فما كان منها في قلة الجبل فهو النبع وما كان في سفح الجبل فهو الشريان وما كان في الحضيظ فهو الشوح الفصل الثامن والعشرون في تقصيل أسماء القسي وأوصافها عن أبي عمر والأصمعي وغيرهما الشريج والفلق القوس التي تشق من العود فنقتين القضيب القوس التي عملت من غصن غير مشقوق الفرع التي عملت من طرف القضيب الفجاء والفجواء والمنفجة والفارج والفرج القوس التي تبين وترها عن كبدها الكتوم التي لا شق فيها العاسكة التي طال بها العهد فأحمر رعودها الجشء الخفيفة من القسي المرتهشة التي إذا رمي بها اهتزت فضرب وترها أبهرها الرهيش التي يصيب وترها طائفها الطروح أبعد القسي موقع سهم المروح التي يمرح لها القوم إذا قلبوها إعجابا العتلة القوس الفارسية المحدثة القوس المستديرة العود المصطحة التي فيها عرب الفصل التاسع والعشرون في ترتيب أجزاء القوس عن الآئمة في القوس كبدها وهي ما بين طرفي العلاقة ثم الكلية تلي ذلك ثم الأبهر يليها ثم الطائف ثم السية وهي ما عقف من طرفيها ثم الكذر وهو, وهو الفرض الذي فيه الوتر فأما العجس فهو مقبض الرامي الفصل الثلاثون في الهدف علي بن شميم: الهدف ما بني ورفع من الأرض للنصال والقرطاس ما وضع فيه اليرمة والغاض ما ينصب فيه شبه غربال أو قطعة جلد الفصل الحادي والثلاثون في تفصيل أسماء الدروع ونعوثها عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد. إذا كانت واسعة فهي زغفه ونسرة ونسلة وفبصابة فإذا كانت تامة فهي لامه فإذا كانت لينة فهي خدباء ودلاص فإذا كانت بيضاء فهي ماذية فإذا كانت محكمة صلبة فهي قبضاء وحصداء فإذا كانت طويلة الذيل فهي ذائل فإذا كانت مثقوبة فهي مسرودة فإذا كانت منسوجة فهي موضونة وجدلاء ومجدولة فإذا كانت قصيرة فهي شليل الفصل الثاني والثلاثون في سائر الأسلحة الجوب والغرض الترس، الحجف واليلب الدرق الشقة السلاح التام السنور السلاح مع الدرق البز السلاح بلا درق وكذلك البزة الفصل الثالث والثلاثون في خشبات الصناع وغيرهم عن الأئمة المسطح للخباز، الوضم للقفار الجباه للحذاء الفرزوم للإسكاف الرائد للنداف الحف للنساج المطرقه للحداد المدوه للصيقل النهاية للحمال وهي بالفارسية ناه الميقعة للقصار وهي التي يدق عليها الثيابة والوبيل التي يدق بها المقوم للحراس وهي الخشبة التي يمسكها الحراس بيده المحط الخشبة التي يسطل بها الأديم وينقش ويستعملها الأساكفة والمجلدون المخط الخشبة التي يخط بها النساج الثياب المبحات الخشبة التي يدحى بها الصبي فيمر على وجه الأرض المشجب الخشبة المشتبكة توضع عليها الثياب القعسري الخشبة التي تدار بها رحى اليد العنبلة الخشبة التي يدق بها في المهراس. الشظاظ الخشبة تجعل في عروة الجوالق المشحط الخشبة توضع عند القضيب من قضبان الكرم تقيه من الأرض الشجار الخشبة تشد على فم الفصيل لئلا يرضع أمة، التودية الخشبة التي تشد على خلف الناقة لئلا يرضعها الفصيل، اللزز الخشبة التي يترس بها الباب، النجران الخشبة يدور عليها الباب، الرجام الخشبة التي ينصب عليها القعد، الطبطاب الخشبة التي يلعب بها بالكرة. القلة الخشبة التي يلعب بها الصبيان، الميقدة يوطد بها المكان فيصلب لأساس بناء أو غيره الوزوزة خشبة عريضة يجر بها تراب الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة النير الخشبة المعترضة على عنقي الثورين المقرونين للحراسة المسمعان الخشبتان تدخلان في عروتي الزنبيل إذا أخرج به التراب من البئر يقال أسمعت الزنبيل الفصل الرابع والثلاثون في القصبات المستعملة البزباز قصبة على فم الكير ينفق بها النار وربما كانت من حديد أو رصاص عن أبي عمر الوشيعة القصبة يجعل النساج فيها لحمة الثوب للنسج عن أبي زيد الطريدة القصبة توضع على المنازل وسائر العيدان فتنحت عن الأصمعين الصنبور قصبة الإداوة وربما كانت من حديد وربما كانت من رفاف اليراع قصبة الزمر ويقال بل هو القصب فإذا أريد بها المزمار قيل له اليراع المثقب كما قال حنين كترجاع اليراع المثقب وأما النايو فمعرب غير عربي الفصل الخامس والثلاثون في الهنة تجعل في أمس البعير إذا كانت من خشب فهي خشاش فإذا كانت من صفر فهي برة فإذا كانت من شعر فهي خزامة فإذا كانت من بقية حبل فهي عيران الفصل السادس والثلاثون تفصيل أسماء الحبال وأوصافها الشطن الحبل يستقى به ويشد به الخيل الوهق الحبل يرمى بأنشوطة فيؤخذ به الإنسان والدابة الأرجوحة الحبل يترجح به الرشاء حبل البئر وغيرها الدرك حبل يوثق في طرف الحبل ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الرشاء المقبض والمقوس الحبل تصف عليه الخيل عند السباق القرن الحبل يقرن به البعيران الكر الحبل يصعد به إلى النخل عن أبي زيد المقاط الحبل الصغير يكاد يقوم من شده فتله الخطام الحبل يجعل في طرفه حلقه ويقلد البعير ثم يثنى على مخطنه العناج الحبل الاسفل في الدلو السبب الحبل يصعد به وينحدر الطنب حبل الخباء الفصل السابع والثلاثون في الحبال المختلفة في الأجناس عن الأئمة الجرير من أدم الشريط من خوص الجديل من جلود المرسة من كتان المسد من ليف العرن من لحاء الشجر عن أبي نصر عن الأصمعي الفصل الثامن والثلاثون في الحبال تشد بها أشياء مختلفة العقال الحبل تشد به ركبة البعير الوثاق الحبل توثق به الدابة وغيرها الهجار الحبل الذي يشد به رسغ البعير والدابه إلى حقه. وزعم بعض متكلف المفسرين في, القر في قول القرآن وهجروهن في المضاجع أي شدوهن بالهجار القياد الحبل تقاد به الدابه الطول الحبل تشد به الدابه ويمسك صاحبه بطرفه ويرسل الدابه في المرعى الحقب الحبل يشد به الرحل في بطن البعير كي لا يجد تذيبه التصدير الربق الحبل تربق به البهمه القماط الحبل تشد به قوائم الشات عند الذبح الرفاق الحبل يشد به عضد الناقة لئلا تسرع، وذلك إذا خيف عليها أن تنزع إلى وطنها. الجعو. الحبل يشد به نازل البئر في وسطه الخناق الحبل يخنق به الإنسان الكتاف الحبل يكتف به الأسير وغيره العناج الحبل يشد في اسفل الدلو ثم يشد, يشد إلى العراقي فيكون عونا لها وللوزم فإذا انقطعت الأوزام أمسكها العناج الفصل التاسع والثلاثون يناسبه في الشد عن الأئمة ربط الدابة قمط الصبية صفد الأسيرة رزم الثياب إذا شدها رزما صر الناقة إذا شد ضرعها أجمع بها إذا شد جميع اخلافها كتف فلانا إذا شد يديه من خلف جحمض الغلام إذا شد يديه على ركبتيه ثم ضربه عن أبي عبيد عن الكسائي خل الكساء إذا شده بخلال عصب الرجل إذا شد وسطه من الجوع الفصل الأربعون في تفصيل اسماء القيود إذا كان القيد من جلد فهو فلق فإذا كان من خشب فهو مقطرة وفلق فإذا كان من حديد فهو نكل وأدهم فإذا كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفد الفصل الحادي والأربعون في تقسيم أوعية المائعات السقاء والقربة للماء الزق والذكرة للخمر والخل الوطب والمحقن لللبن العكة والنحي للسمن، الحميث والمساب للزيت البديع للعسل وفي الحديث إن تهامة كبديع العسل أوله حلو وآخره أي لا يتغير هواها كما أن العسل لا يتغير الفصل الثاني والأربعون في ترتيب أوعية الماء التي يسافر بها أصغرها ركوة ثم مصهرة ثم إداوة إذا كانت من أديم واحد ثم شعيب ومزادة إذا كانتا من أديمين يضم أحدهما إلى الآخر ثم فطيحة إذا كانت أكبر منها ثم راوية إذا كانت تحمل على الإبل الفصل الثالث والأربعون في ترتيب الأقداح عن الأئمة أولها الغمر وهو الذي لا يبلغ الري ثم القعب يروي الرجل الواحد ثم القدح يروي الاثنين والثلاثة ثم العس يعب فيه العدة ثم الرصد وهو أكبر من العس ثم الصحن وهو أكبر من الرصد. ثم التبن وهو أكبر من الصحن وذكر حمزة الأصبهري في كتاب الموازمة بعد الصحن المعلقة ثم العلبة ثم الجنبة وقال وهي تقد من جنب البعير ثم الحوأبة وهي أكبرها قال وهذه الفروق حكاها الأصمعي في كتاب أبيات الفصل الرابع والأربعون في أجناس الأقداح وما يناسبها من أوامي الشرب القدح من زجاج العص من خشب العلبة من أدم الطر من صفر أو شبه المركن من خزف الصواع من فضة أو ذهب عن بعض المفكرين. الفصل الخامس والأربعون في ترتيب القصاع عن الأئمة أولها الفيخة وهي كالسكرجة كالسكر ثم الصحيفه تشبع الرجل ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحفه تشبع الأربعة والخمسة ثم القفعة تشبع السبعة إلى العشرة ثم الجفنة وهي أكبرها وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها فأما الغبارة فإنها مولدة لأنها من خزف وقصاع العرض من خشب الفصل السادس والأربعون في الزبيل عن الأصمعي وابن السكيت إذا كان منسوجا من الخوص قبل أن يسوى منه زبيل فهو سفيفة فإذا سوي ولم يجعل له عرا فهو, فهو قف قفعة ومنه حديث عمر لما ذكر الجراد عنده فقال ليت عندنا منه قفعة أو قفعتين فإذا جعلت له عروتان فهو محصن ومكتل فإذا كان كبيرا من جلد فهو حفص الفصل السابع والأربعون في سائر الأوعية القمطر وعاء الكتب العيبة وعاء الثياب المزود وعاء زاد المسافر الخرج وعاء آلات المسافر الكنف وعاء أدوات الصانع الصفن وعاء زاد الراعي وما يحتاج إليه عن أبي عمر الحفش وعاء المغازل القشوة وعاء آلات النفساء قال الليت هي قفة يكون فيها صيب المرأة الوحاء وعاء يعمل من جيران البعير تجعل فيه المرأة أو تجعل فيه المرأة غسلتها عن الفراء الجؤنة للعطار الصوان للبزاز الفصل الثامن والأربعون في الجوالق عن بعضهم الجوالق الكبير غراره والصغير عكم والمشرج خرج والمطول كرز الفصل التاسع والأربعون يليق بما تقدمه عرقوة الدلوي شضاض الجوالقي عروة الكوزي علاقة الصوت انتهى الباب الثالث والعشرون الباب الرابع والعشرون في الأطعمة والأشربة وما يناسبها الفصل الأول في تقسيم أطعمة الدعوات وغيرها طعام الضيف القراء طعام الدعوة المأدبة طعام الزائر التحفة طعام في الشندخية عن ابن دريد طعام العرس الوليمة طعام الولادة الخرس وعند حلق شعر المولود العقيقة طعام الختان العزيرة عن الفراء طعام المأتم الوظيمة عن ابن الأعرابي طعام القادم من سفر النقيعة طعام البناء الوفيرة طعام المتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة طعام المستعجل قبل إدراس الغداء العجالة طعام الكرامة القفي والزلة البقية على الوجه الثاني من هذا الشريط